السلام عليكم وبركاته الحمد لله وكفاء السلام علي العبادي الذين اصطفى لا سيما النبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخوتي الكرام تتمتا بالآيات التي كما قلت سقطت من التزيل عند الإخوة نحن نعيدها حيث ما يعني يكون كل تفسير بفضلات فعلام موجود مع محاضرات علوم القرآن بقي لنا كما قلنا البلاغة في القرآن هذه يا هات التليفون هاتي هاتي, هاتي, هاتي قالت تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى الأنثى فمن عفية له من أخيشام فتبعهم بالمعروف وأداه إليه بإحسان ذلك تخيفهم من ربكم ورحمة ولكم في القصاص حياة قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصص حياة يا وللألباب الأمر بالقصص وهذا أمر عظيم جدا والحكمة فيه وضع شيء في موضعه ورفع الظلم على الناس وأيضا المسواة في الأنفس والأرواح فإن خالقها وبريها والله جل عليكم السلام عليكم الله وبركاته. فقد كان الله, فقد كان الله لا يبين لنا على رفع يعني نعرات الجاهلية وعبية الجاهلية وكبر الجاهلية وفخر الجاهلية قال الله تعالى كتب عليكم العدل عندما يكون القصاص النفس بالنفس طيب لا رحضة ناسك الآن يضع عنكم جميعا فمن العدل إقامة القصاص كان الجاهليه ينظرون في قوة القبيلة وعلو مكانة القبيلة وايضا مال القبيلة فيجعلون يجعلون نعم سامحوني أنا اعتذر لكم لو تأخرت عنكم يعني يجعلون يجعلون عداء تفاوت المكانات بتفاوت وتفاوت المواد أو امتلاك المال المال فحتى كان بنو النظير وبنو قريظة إذا قتل القراضي النظري من بني النظير قتل به لان القراضي يعني فخامة ومكانة وإن فادوه فادوه بما أتيه وسق من طمر ضعف ديت القراضي فالله جل وعلا أنزل هذا الكتاب العزيز فيه العدل وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وقال الله تعالى كتب عليكم القصص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى نعم وقد قال بعض الرعاماء لآية ناسخة في عموم قولي أنا وأقتبس عليهم فيها أن النفس بالنفس لأن النفس بالنفس فيها فيها التساوي للجميع وقول تعالى كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد فقال العلماء نعم هذه الآية دازة على أيضا الفوارق في مساءة الدماء لعموم الآية لا حول ولا غاتر بالله نسأل الله الرعاة أن, أن, أن يحسن إليها أن يعظم لها الأجوة نعم لكن يريد نطمئن ما الذي عندهم يعني ولذلك وردت مسائل تحت هذه الآية في قولي تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى هل الحر يقتل بالعبد أم لا الجمهول قالوا الحر لا يقتل بالعبد لعموم قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد ففرق بينهم من بين الحر والعبد فلا يقتل الحر بالعبد والظاهنية وقول قول أيضا الحنفية بأنه يقتل الحر بالعبد والاحتجاج هنا بالمفهوم المفهوم غير, غير مراد لأن هذا على الغارب في الآية فقال ويقتل الحر بالعبد وهناك رواية من من جدع عبده جدعناه من خصي عبده خصيناه وأيضا من قتله قتلناه وهذا التأصيل العام صراحة هذا التأصيل العام إلا فرق إلا فرق والعدل كما كنا في المساواة وأيضا تكلموا على مسألة قتل المسلم بالكافر وهذا مع الجمهور هذه الحقيقة هنا التفريق ظاهر في هذا الباب أنه لا يقتل مسلم بكافر بحال من أحوال وقد ورد عن ابن أبو طالب رضي الله عن عنه عندما قال له أوصى لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وما ترك لنا إلا ما كان في قبيعة السيف وأتى بقبيعة السيف قال إلا فهما يؤتى الله عبدا في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وفكاك الأسير المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدمتهم أبناهم وفيه في الحديث قال ولا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل مسلم بكافر وأما بحنيفة قالوا تأخذ بالآية كتنعلم فيها أن النفس بالنفس فهي نفس واستدل بأن النبي صلى قتل يعني مسلما بذمي وقال أنا أوفى من أعظم من يوفي بذمتي وهذا حديث في عضوحان البرلماني وحديث منقطع وضعيف قول الجمهور على التمام والكمال وأنه لا يمكن أن يقتل مسلم بكافر ولذلك قال المسلم المسلمون تتكافى دماؤهم تتكافأ فيما هو المخالفة غير المسلم على المسلم لا تتكافأ دماء، وهذا صحيح هذا موحد وهذا كافر في هذا الباب الله ما اشفيها الله ما اشفيها الله ما اعجلها بالشفاء يا رب الله ما عجل لها بالشفاء الله ما عجل بها بالشفاء وقرع عن الأخت بتعجيل الشفاء يا رب العالمين نسأل الله إن طلعت عين أيضا يأمنون عذارك نسأل الله أن عجل لها بالشفاء نسأل الله أن عجلها بالشفاء نسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين الله مرفع الغم عن الأمة يا رب العالمين الله مرفع الأمة الغم عن الأمة يا رب العالمين نعم وأيضا هناك مسألة تحت تحت الآية وهي قتل الجماعة بالواحد لأن الله قال وكتب كتب, كتب عليكم القصاص وفي القتلة هذه يقتل واحد ال الجماعة بالواحد أم لا حقيقة أمر أن جماهير العلم يرون بأن الجماعة إذا تكالبوا واتفقوا وتعاقد تعقدت كلمتهم أو على قتل امرئ مسلم يقتلون جميعا به وده حسم مدة وست زراعة طبعا يقتلون جميعا به خالف بذلك الحنابلة قال قالوا يقتل واحد بواحد فقط لأن الله قال وكتب معنى أن النفس بالنفس وقال كنت أعلم القصاص في القتل الحر بالحر وتكون الدين على البقية وحقيقة الأمر أن عمر الخطاب لما تمالى أربعة على قتل الرجل في اليمن فقتلهم به قال أنه تمال أهل صنعاء قاطبة لقتلتهم بها فقال علماؤنا هذا بمسابة الإجماع السكوتي الصحابة جميعا سمع عمر بن الخطاب وعلموا بحكمه ولو هناك انكار لأنكروا عليه فالصحيح أن الجماعة تقتل بالواحد وهذا حسم مدى وسد زريعة أن أي واحد يريد يقتل ممكن يشترك مع جماعة في قتل رجل ويعلمون أنهم لا يقتلون فيتجرؤون على الدماء بعد ذلك قال في قوله تعالى فمن عفيا له من أخيه شائن فاتبعهم بالمعروف وأداء إليه بإحسان العفو هنا هو أن يقبل أن يقتل وأن يقبل الديا أو, أو, أو يعفو مجانا العفو عفوان عفو عفو على ديا وعفو مجانا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له القديل فهو بخير النظرين يعني إما أن يقتلوا إما أن يعفو ويعفو مجانا أو بدية فهنا العفو مقابل الديا وهذا جاء عن أبي العليا والشعفاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاطب نحيان كلهم قالوا في قوله تعالى فمن عفية لهم من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأداءهم إليه بإحسان وهذا ورد أيضا عن حق عن ابن عباس أنه قال من ترك له من أخيه شيء يعني أخذ الدية بعد استحق الدم ذلك عفو فاتباعهم بالمعروف يعني الطالب اتباع المعروف إلى قبل الدية وأداءهم إليه بإحسان يعني القاتل أبدا أن يؤدي له بلا, بلا ضرر وبلا تأخير وقد قلت على ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني الحكمة من ذلك أولا الحكمة من القصص وهي وهي توفير الحياة كامسات والحكمة أيضا من التخير هو التخفيف الحكمة من التخيير التخييف شرع لكم تخفيفا بالعفو عن القتل وأخذ أدية مكان ذلك تخيفا من ربكم دل فعلا يريد بكم اليسر يريد بكم العصر ورحمة بكم وقد كان الأمر في بني إسرائيل أنهم يقتلون القاتل حتما ولم يكن فيهم العفو فقال الله تعالى رحمة بهذه الأمة كتب عليكم القصص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف فأدون إليه بإحسان فالعفو نقبل الدية في العمد وقال أيضا قتاد في قوله تعالى ذلك تخفيف من ربكم رحمة بهذه الأمة رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية مقابل أن يتنزلوا عن القصاص وقد قال قد كان أهل التوراة فيهم القصص دون الأرش وأهل الإنجيل فيهم الأرش العف وجعل الله هذه الأمة فيها العف وفيها الأرش ومعنى قول لا تعالى فمن اعتدى عليكم بعد ذلك فما اعتدى بعد ذلك فله, فله عذاب أليم يقول تعالى فمن قتل بعد أرض الدية وبعد قبولها يعني خلص انتهى واتفقوا على الدية فمن قتل فله عذاب أليم موجع شديد لأنه خالف الله قال في والله بعد ما خفف لهم فعل ذلك خبنة مثلا أو فعل ذلك ليستجل رجل فيقتله فإن هذا عند الله عظيم ومعنى قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي يعني عندما شرع الله القصاص لكم في ذلك حكم لكم حياة فالحكمة العظيمة المنتقى من هذا التشريع هو صون الحياة والحفاظ على حياة النفوس لأن الناس إذا علموا أنهم إذا قتلوا قتلوا يقولون إذن أنا أخط نفسي أصالتك لا أقتل الذي أمامي أنا أقتل نفسي أصارتا فيخشى على نفسه ولذلك كان الجهلية يقولون القتل أنفى للقتل عبارة وديزة بليغة جدا القتل أنفى للقتل القتل هو الذي سيمنع القتل فجاء شوف هنا الأفصح في القرآن ولكم في القصاص حياة ما قال قتل أنفى للقتل قال جعل الله القصاص سببا للحياة فكم من الرجل يريد أن يقتل يعني فتمنعه مخافة أن يقتل القتل. وذلك قال لكم في قصص حاتم يا يا للباب العقول والأفهام النيرة فإنكم عندما تنظرون فتعلمون أنكم أنكم على خط قد تذهب أنفسكم إن أقدمتم على ذلك ترجعوا تنسج تنسجلون تتركون الحرام ولا تتجرؤون على محالم الله جل, جل في علاه ولكم في القصاص حياة يقول الأباب لعلكم ولعل هنا بالغة محققة لعلكم تتقون يعني ترك قتل النفس من أعظم التقوى ويبلغها المرء بالكف عن الدماء لا عجب لا غروا ولا عجب فقد قال الله تعالى قولا فصلا قال قال: ومن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وَلَعَنَهُ واعد لَهُ عذابا عَظِيمًا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فصحة من دينه ما لم يصب دما حراما فاذا اصاب دما حراما بلح بلح فالحق أن نقول بأن, بأن هذه المسألة مسألة عظيمة مسألة الدماء والتجرع على الدماء والله لا يتجرع عليها إلا من فقط الدنيا والآخرة ولا تجر عليها إلا جريء وما زلنا نقول ودماء البراء عند الله للفعلاء لها مطالب ومطالبها هو الله فلن يفوت ولن يجوز يتجاوز يعني ولن يحوز أبدا أمانا من تجرأ على سفك دماء المسلمين ودماء المسلمين عند رب العالمين قد قال النبي الأمين لو أن أهل السماوات والأرض والأراضين اتبقوا على سفك دم رئم مسلم أكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي ولا يبالي لعن المؤمن كخصي شوفها واصل لإيش والطرد رحمة الله هذا فعلها قام عباس وطفى بالبيتي وجاء مرفوعا أنت الكعبه شرفك الله عظمك وحرم الدم المسلم عند الله أعظم منك الدم المسلم عند الله أعظم منك لا يتجرأ على الدماء إلا من فقد عقله وإلا من فقد دينه وانه في الآخرة من الهالكين وفي الدنيا من الخاسرين وفي الدنيا من الخاسرين نعوذ بالله من ذلك الفوائد المستنبطه ديننا دين العدل لا دين المساواه ديننا دين العدل يضع الشيء في موضعه لذلك لا يستوي دم المسلم بدم الكافر لا مساواة لكن ديننا ديننا دين العدل لا ظلم لا ظلم لا تا لا, تا لا تا لا تعدي لا تجاوز نعم أغلب الأحكام معللة مفهوم المخالفه مراد، مفهوم المخالفة مرحج أو مفهوم المخالفه حج نعم لو في أسئلة تفضلوا